اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يضمون الله الذين المحصنات الغافلة إن الكلمات لعنوا في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ولهم عذاب عظيم م ي و يوم تشهد عليهم السنه ت م وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يوم تشهد عليهم تشهد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 اسماء الله, الله هو ا ل ح ق ل م ب ي ن الخبيثات ل ل خ ب ي ى والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبين لهم م غ ف ر ة ورزق تجدوا فيها أ ح د ا فلا تدخلوها حتى ي ح ذ ن لكم وإن قيل وإن لكم لفضيله ا ل د ك ت و ي م ل م د راتب ا ل ن ا ب ل والله يعلم ما تبدون وما سكتم ذلك أ ذ ك ى لهم إن من أبطارهن وكل ي ح ف المؤمنات ي غ ب ن من أ ب ص ا ر ه ن ويحفظن ولا يبدي إلا ما ظهر منها وليضربن بقورهن على جيوبه ن ولا ي ب د ي ن زينتهن إ ل ا ل ض ع و ل ت ه ن وتوبوا إ ل ى الله جميعا أ ي ه ا المؤمنون لعلكم تفلحون والله ج و ا ي والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى One. ولا تكرهوا فتياتكم على ا ل ض غ ا ء ان أ ر د ن ا تحصنا لتبتغوا عرض ا ل ح ي ا ة الدنيا ومن يكرهن ا ل ل ه من بعد إ ك ر ا ه إ ن غفور رحيم ولقد أ ن ز ل ن ا اليكم آ ي ا ت م ب ي ن ة ولا ق ا د م مثل l o v e الله ل ن و ر ه من النابلسي ل ل ا ل و م ا ل ا س ل ا م ي 「またのう<音楽> يهد الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال صدق الله العظيم وفي